أحلى القوافي هاكموها فهي عنوان التصافي فاقبلوها هاكموا أحلى القوافي هاكموها فهي عنوان التصافي فاقبلوها فجنوا قد زهر الفيافي كل نبت مرحبا كل نبت الروض Don't, you, don't you.